بسم الله الرحمن الرحيم هل هلتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين نانية ليس لهم طعام إلا من ضريع